ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ما العقبة وما أدرات ما العقبة فك رقبه أو إطعام في يوم ذي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 والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في هذه السورة العظيمة سورة البلد وهي مكية يقسم سبحانه وتعالى بهذا البلد وهو سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلق ولا يقسم إلا بشيء له شان وله اعتبار ليلفت النظر اليه واما المخلوق فلا يقسم الا بالله كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله واقبر عنه شرك او كفر قوله تعالى لا اقسم قدم الكلام على ان لا هذه نافيه وهي مزيده لاجل التاكيد مزيده لاجل التاكيد والاصل اقسم بهذا البلد فزيدت لا من باب التاكيد اقسم بهذا البلد اي احلف بهذا البلد وهو مكه البلد هو مكه فالاشاره الى مكه مشربة تسمى البلد تسمى مكة وتسمى أم القرى البلد هو مكة قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي عرمها تسمى البلد والبلدة كما أقسم سبحانه وتعالى بها في سورة التين والزيتون وطورسين وهذا البلد وهذا البلد الأمين وهو مكة شرفها الله أقسم بها لعظمتها ومكانتها عند الله وعند خلقه لا أقسم بها هذا البلد وأنت ايها الرسول حل بهذا البلد حل قيل حل من الاحرام وقيل حل أي أحللناها لك أو سنحلها لك وهذا إشارة إلى فتح مكة وأن الله أذن له أن يقاتل فيها ساعة منها ثم عادت كرمتها إلى يوم القيامة. وقيل حل بهذا البلد أي أنت مقيم أنت مقيم في هذا البلد وذلك لأن إقامته صلى الله عليه وسلم فيها تشريف أيضا لمكة كما أن المدينة النبوية تشرفت بهجرته وإقامته فيها فالمكان يشرف بالحال فيه والساكن فيه إذا كان هذا الحال والساكن له شأن عند الله سبحانه وتعالى وأن تحل بهذا البلد أي في مكة ووالد وما ولد هذا قسم هذا قسم آخر اقسم بالوالد وما ولد. فما المراد بالوالد وما ولد قيل المراد آدم الوالد آدم وما ولد ذريه آدم وقيل المراد بالوالد إبراهيم عليه السلام وما ولد من الأنبياء لأن الأنبياء الذين جاءوا من بعد إبراهيم كلهم من ذريه إبراهيم عليه السلام وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب والوالد وما ولد وقيل هو عام في كل والد ومولود من المخلوقات في كل والد ومولود من المخلوقات لما في ذلك من العبره وهذا اختيار الامام بن جرير رحمه الله انه عام في كل والد وفي كل ولد لما في ذلك من العبره ثم ذكر جواب القسم لقد خلقنا الانسان لقد خلقنا اللام موطئا للقسم وقد حره تحقيق خلقنا أي أوجدنا الإنسان جنس الإنسان من بني آدم في كبد قيل في اعتدال وتناسب اعضاء وهذا من عجائب خلق الله عز وجل فالإنسان اعجب المخلوقات في استقامته استقامه جسمه واعتدال اعضائه حواسه او عقله فهو اعجب المخلوقات وهو يدل على قدره الله سبحانه وتعالى الذي خلقه فالكبد معناه الاعتدال وقيل في كبد اي في مشقه الانسان لا يزال في مشقه يكابد المشاق منذ ولد الى ان يموت وفي في مشاق من الحياه حياه الدنيا ما يقاسيه في هذه الحياه فهو كبد وكذلك اذا كان مشركا او كافرا والعياذ بالله فانه يكابد العذاب يوم القيامه فهو به كبد دائم قد خلقنا الانسان في كبد أيحسب هذا الانسان ان لن يقدر عليه احد يحسب انه متروك وأن أحدا لا يغلبه معجب بنفسه متماد في غيه ما كانه مسؤول ومحاسب عن تصرفاته ايحسب ان لن يقدر عليه أحد بلى إنه تحت قدرة الله سبحانه تصرفه قد يسلط الله عليه من المخلوقين من هو أقوى منه أيضا فلا يعجب الإنسان بحاله ويتكبر على الله وعلى خلقه يتواضع أيحسب أن لن يقدر عليه أحد ثم إنه يتأسف على ما أنفق من المال يقول أهلكت مالا اي انفقت مالا لبد أي كثيرا لبد يعني بعضه فوق بعض من الكذرة يتأسف على ما أنفق ويتحسر هذا يدل على شحه وبخره بالمال ولم يعلم أن المال عارية وابتل من الله هل يحسن به أو لا يحسن فوابتل وامتحان من الله عز وجل وسيحاسب عن هذا المال فيما من اين اكتسبه وفيما أنفقه كما في الحديث حاسب يوم القيامة عن ماله حاسب عن أربع عن عمره فيما أبنى وعن شبابه فيما ابلاه وعن علمه ما عمل به وعن ماله من اين اكتسبه وفيما أنفقه حاسب عن ذلك والله قادر عليه سبحانه وتعالى غالب عليه فلا يحسب أنه مهمل وأنه يفعل في هذا المال ما يشاء من شهواته وتصرفاته المال مال الله سبحانه وتعالى أعطاك الله ويات ليبتليك ويختبرك ماذا تصنع؟ به يحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا ايحسب ان لم يره احد انه يفعل ما يشاء ولا يراه احد بل الله يراه سبحانه وتعالى لا يغيب عن الله في أي مكان تحت رؤية الله له فيحسن في ماله ويخاف من الله ويراقب الله سبحانه لأنه يرى قال صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك الله يراك في أي مكان لا تفتعله سواء كنت وحدك أو مع الناس أو كنت في ظلمة أو في ضياء الله يراك في جميع احوالك إن اختفيت عن الناس واستترت عنهم فإنك لا تستتر عن الله سبحانه وتعالى فراقب الله عز وجل في مالك وفي تصرفاتك أيحسن ان لم يره أحد ثم أعاد سبحانه تذكير الإنسان بما من الله به عليه في خلقته وفي جسمه فقال ألم نجعل له عينين عينين يبصر بهما يبصر ويرى من اكبر نعم الله البصر اعتبروا هذا في, في الاعمى ما لا يكون حاله البصر من أكبر نعم الله على عبده ولم نجعل له عينين يبصر بهما يبصر بهما مصالحه وطريقه ويبصر بهما مخلوقات الله وآيات الله الكونية ويتفكر فيها ليست عين ابن آدم كعين الحيوان إنما هي لمعيشته هو لا عينا ابن آدم يجب أن يستفيد منهما أكبر من أن يكون نظرا معيشيا فقط أو ترفها في النظر في المخلوقات أو في الجبال و والارض والسماء من باب الترفة لا باب الاعتبار نظر اعتبار واستدلال على قدرة الله سبحانه وتعالى ولم نجعل الله عينين أي بل قد جعلنا له عينين هذا تقرير وليس استفهاما وإنما هو تقرير قد جعلنا له عينين ولسانا ينطق به ويبين عما في نفسه من الحاجات ومن لسان نعظم نعم الله على العبد ينطق تكلم في حوائجه وفي أموره وأعظم ذلك أنه ينطق بذكر الله ويتل القرآن ويأمر بالمعروف ينهى عن المنكر يدعو إلى الله لهذا اللسان الذي أعطاك الله إياه ولسانا وشفتين شفتين يستران فمه يستران أسنانه وايضا يعينانه على النور يعينان اللسان على النور. اعتبروا هذا بمن أصيب في شفته أو في شفتيه ما لا يكون نطقه. وماذا تكون صورته إذا انكشف فمه وأسنانه؟ فيهما جمال، فيهما نفع، عظيم. هذا من أكبر نعم الله. العينان واللسان والشفتان ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين أي دللناه على طريق الخير والشر بينا له طريق الخير ليسلكه وبينا له طريق الشر ليجتنبه ولم نجعل الأمر ملتبسا عليه الله بين الحق من الباطل والهدى من الضلال بين الضار من النافع بين ذلك فالهداية هنا معناها هداية الدلاله والإرشاد و النجدان تنية نجد وهو المرتفع المرتفع من الارض يسمى نجدا والمنخفض يسمى تهاما سما هانا هدينا النجدين طريق الخير وطريق طريق الشر هدينا النجدين هذا من نعم الله سبحانه وتعالى ان الله بين لنا طريق الخير وطريق الشر وقيل المراد او هو داخل في المراد داخل في المراد وهديناه النجدين اي دللنا الطفل على ثدي امه الطفل أول ما يولد يبحث عن الثدي من الذي علمه بهذا ومن الذي دل على الثدي يبحث عن الثديث مع انه طفل تو مولود لأن الله ألهمه ودله على ذلك وهذا داخل في معنى لا يبنى شيء وهدينا النجرين قال الله جل وعلا فلقت حمل عقبة يعني أنه بعدما أنعم الله عليه بهذه النعم العظيمة ومكنه من التصرف وبين له طريق الخير وطريق الشر فلا اقتحم العقبه أي هل لا, هل لا اقتحم أي صعد العقبة والعقبة هي الطريق المرتفع في الجبل أما عقبه وذلك أن فعل الخير يحتاج إلى صعود يحتاج إلى صبر والجنة عالية يحتاج إلى صعود وإلى صبر أما النار والعياذ بالله يساهل ينحدر إليها الإنسان انحدار والجنة يصعد إليها صعودا والصعود فيه مشقة هو فيه مشقة فاعمال الجنة فيها مشقة على النفس تحتاج الى صبر اما النار والعيال فاينان شداد يتبع شهواته يتبع رغباته يتبع هواه وتنحدر به الى النار والانحطاط اسهل من الصعود أسهل عليه من الصعود ولهذا سمى الله جل وعلا فعل الخير عقله أي طريقا صاعدا يحتاج إلى صبر وعزيمه فقد جاء في الحديث حفة الجنة للمكاره وحفة النار والشكهوات حفة الجنة للمكاره يحتاج إلى صبر أي إلى صعود إليها الأعمال الصالحة فلق تحم العقبة ثم فخمها سبحانه قال وما أدراك من العقبة هذا تفكيم لها بيان لعظم شانها ما أدراك من العقبة إيه الطاعة شاقة لا بي شك اقتحام وارتفاع وصعود فلقتحم العقبة ولا يجعل في أسفل شيء إذا لم يقتحم فإنه يبقى في السهول يبقى في السهول وما أدراك أي, أي شيء أعلمك أيها الرسول ما العقبة هذا تفخيم لها شأنها ثم قال جل وعلا ففك رقبة أو إقعام في يوم ذي غباء هذا من اقتحام العقبة وهو التصدق والمال غالي على النفوس صعب إخراجه والعجيب أنه صعب إخراجه في الطاعة وسهل إخراجه الشهوات والمحرمات ها؟ ها؟ الإنسان سهل عليه أن ينفق الاموال في اللهو واللعب والشهوات و... وينفق الملايين والمليارات سهل عليه لكن ريال واحد أو فلس سبيل الخير صعب عليه يحتاج إلى اقتحام ففتحم العقبه هو ما ادراك ما العقبه فك رقبه فك رقبه بمعنى انه يعتق الرقبه يعتق العبيد والرق تقربا الى الله سبحانه وتعالى يعتق فالعزف من أفضل الاعمال عزف الرقاب من الرق من أفضل الاعمال الجليله او اذا كان الرقيق مكاتبا لسيده فانه يعينه على دين الكتابه حتى يعتق فعزف الرقبه يشمل ان يعتقها هو او ان يساعد في عزقها وهذا من اعظم الأعمال هذا يحتاج إلى مال والمال صعب على النفوس اخراجه فك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه اي مجاعه و الاطعام في حال المجاعه افضل واشق على النفوس ايضا في حال المجاعه عند الحاجة او اطعام في يوم ذي مسغبه اما ان اتجه الناس الاغنيه والواجدين تصدلي عليهم نفع قليل لكن المحتاجين الذين اصابتهم المسغبه وهو الجوع والساغب هو الجائع فتتحرى بصدقاتك هؤلاء المحتاجين هذا أفضل أنواع الصدقات أو إطعام في يوم ذي مسغبة أي مجاعة فهذا فيه أن المسلم يتحرى بصدقته أهل الحاجة ومنهم أشد حاجة. عند حدوث المجاعات فإنه يتصدق على الجائعين في يوم ذي متقر يتيماً لا مقربة أو مسكيناً لا متربة صدقة تكون على القريب المحتاج أفضل لانها صدفة وصلة ولا سيما اليتيم اليتيم الذي فقد اباه وهو دون البلوغ اليتيم هو من فقد اباه وهو دون البلوغ وما اذا اذا بلغ فقد زال اليتم قال صلى الله عليه وسلم لا يثم بعد احتلال فاليتيم الذي فقد اباه بحاجه الى من يواسيه ويقوم بتكاليف معيشته من طعام وكسوه و وتعليم لذلك ذلك هذا فيه الحث على اطعام الأيتام لا سيما الايتام الذين من اقاربك ذا مقربه ويكون لك اجران اجر الصله واجر الصدقه فاحرص على الايتام الذين هم من اقاربك ومن اسرتك ثم انظر الى بقيه ايتام المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه واشار باصبعيه السبابه والتي تليها فيطعم اليتيم أفضل افضل انواع الصدقات والاطعام لانه بحاجه الى من يواسيه فقد عائله فقد اباه فهو بحاجه الى من يواسيه والا فانه يضيع حيث لا عائله له لا اب له كيماً ذا مقرب أو مسكينا ذا متربة المسكين أشد حاجة من المسكين أحسن حال من الفقير المسكين هو الذي يجد بعض الشيء وأما الفقير فهو لا يجد شيء والمراد هنا المسكين ذا المتربة أي الفقر الفقر حتى لصق بالتراب من شده الجوع ومن شده الحاجه او مسكينا ذا متربه اي ذا حاجه شديده حتى لصقت يداه بالتراب من العدم فتحرى في صدقاتك وزكواتك هؤلاء قبل غيرهم تحرى الأيتام والمحتاجين والمساكين ولا سيما الذين لا يسألون يتعففون عن السؤال فحرهم وضع صدقتك فيه أو مسكينا لا متربة فهذا ممن اقتحموا العقباء الذي يفك الرقاب وكذلك من فك الرقاب أيضا في دائل يا يأيدي المشركين إذا كان مسلم يأيدي المشركين أسير فإنك تفديه وله نصيب من الجكاس قال تعالى وفي الرقاب وفي الرقاب من, من, من الرقاب في دائل أسرع. الذين هم بايدي الكفار والاصل في الرقاب انه العتق لكن يشمل ايضا فداه الاسره اذكر رقبه واطعام في يوم ذي مسربه يتيما لا مقربه ومسكينا لا متربة هذا من اقتحام العقبة من فعل هذا فقد اقتحم العقبة اكثر الناس ما يصلون إلى هذا تعجز بهم سماسهم فلا يقتحمون العقبة لا يطعمون لا يفقون الرقاب ولا يطعمون الأيتام ولا يطعمون المساكين لأنهم يبخلون بالمال أو أنهم يراءون به وينفقونه رياء وسمعه أما من يسر إلى ويوصلها إلى هؤلاء فهذا يدل على إخلاصه لله عز وجل ثم كان من الذين هذا من اختخام العقبة ثم كان هذا العبد من الذين آمنوا من الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى آمنوا بالله الإيمان الصحيح بالنطب وبالاعتقاد وبالعمل هذا هو الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح هذا هو الإيمان هذا هو الإيمان وليس الإيمان بالقلب فقط ولا يدخل فيه العمل هذا قول المرجئه الظلال هذا قول المرجئه الظلال فلا بد من ان يتوفر بالايمان هذه الأمور الثلاثه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه هذا هو الإيمان بالله وله اركان سته كما تعلمون الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والإيمان بالقدر خيره وشره هذه اركان الايمان وله شعب كثيره قال قال صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون او بضع و شعبة اعلاها حول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فكل الأعمال الصالحة كلها من الإيمان لكن منها ما هو ركن ومنها ما هو مكمل للأركان الذين آمنوا وعملوا الصالحات نص على العمل لأن الإيمان بدون عمل لا يعتبر ايمانا وفي هذا رد واضح على المرجية الذين يقولون إذا كان مصدقاً بقلبه قلبه في قلبه لا فالإيمان مكمل وليس, وليس هو من الإيمان إنما هو مكمل أو شرط للإيمان أو ما شرط كمال أو ما ذلك من الأقوال التي لا دليل عليها. فآمنوا وعملوا الصالحات ما يقفل أنه آمن ان يعمل وإلا لا يكون مؤمنا إذا لم يعمل لم يكن مؤمنا أما كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي الأعمال الصالحات وهي واسعة وكثيرة كل ما شرعه الله من العبادات فإنه من الأعمال الصالحة آمنوا وعملوا الصالحات توافق آمنوا وعملوا الصالحات هذا كان في آيات اخرى في هذه الايه امنوا ومعلوم ان الايمان لا بد من العمل كما في الايات الاخرى نحن ذكرنا هذا لئلا يظن ان الايمان مجرد فقط انه يعتقد بقلبه هذه لا تفسرها الايات الاخرى ننسرها الآلات الأخرى ثم كان من الذين آمنوا يعني وعملوا ما يكفي أنه آمن فقط وتواصل بالصبر ما يكفي أن الإنسان ما يكفي أن الإنسان يعمل الخير بنفسه ويعمل الإيمان بنفسه بل لا بد أن يدعو أن يدعو إلى الله يدعو إلى الدين يدعو أول شيء للتوحيد يدعو إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، ينهى عن الشرك يأمر باتباع السنة وينهى عن البدع ينهى عن المعاصي، ما يكفي أنه يصلح هو في نفسه ما يكفي أنه يصلح في نفسه بل يكون مصلحا أيضا ولهذا قال وتواصوا بالحق أوصى بعضهم بعضا بالحق أوصى بعضهم بعضا بالحق ولا يكفي أنه يعمل هو بالحق فقط ولما كان الذي يوصي بالحق يدعو إلى الله يوذاه يدخل مع الناس في مشاكل اصحاب الشهوات واصحاب الشبهات يؤذونه ويضايقونه يحتاج الى صبر الى صبر واستمرار وتواصوا بالصبر كما في سوره العصر وهنا يقول الا الذين امنوا وتواصوا بالصبر تواصوا بالصبر لأن الإيمان يحتاج إلى صبر بما فيه من الاعتقادات وما فيه من الأقوال دعوة إلى الله وما فيه من الأعمال تحتاج إلى صبر والصبر ثلاثة و... صبر على طاعة الله لأن الطاعة شاقة تحتاج إلى صبر وصبر عن محارم الله لأن النفس تنازع إلى الشهوات المحرمة يحتاج ان يحبسها عن الشهوات محرمه وهذا يحتاج الى صبر لان نفسه تنازعه ودعاه الضلال ايضا يحرضونه على الشر على يحتاج الى صبر صبر عن محارم الله الثالث صبر على اقدار الله المؤلمه اذا اصابته مصيبه تؤلمه في نفسه او في اهله او في أو ماله إنه يصبر على ما أصابه يصبر على ما أصابه تواصل بالصبر على هذه الأمور لأن الذي يقتحم العقبه يحتاج إلى صبر تواصل بالحق أي بالدين وكلمة الحق وتواصل بالمرحمة تواصل بالصبر وتواصل بالمرحمة أي أن يرحم الضعفاء والمساكين يرحم عباد الله أي هو يرحم ويوصي بالرحمه يوصي بالرحمة ثم بين عاقبة هؤلاء الذين اقتحموا العقبة وأعتقوا الرقاب فكوا الأثار تصدقوا على المحتاجين اليتامى والمساكين تواصلوا بالصور تواصلوا بالمرحمة فيما بينهم بين جزاء أولئك المتصفون بهذه الصفات هم أصحاب الميمنة أي أصحاب اليمين لأن الناس يوم القيامة يكونون ثلاثة أصناف ثلاثة أصناف السابقون المقربون إلى الله سبحانه وتعالى وأصحاب اليمين أصحاب الشمال وكنتم ازواجا ثلاثه أصحاب الميمنه ما أصحاب الميمنه وأصحاب المشألة الشمال ما أصحاب المشألة ما, ما تدري عن شانهم وما يكون لهم يوم القيامة والعياذ بالله والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم فالناس إما أصحاب أمه مقربون سابقون وإما أصحاب ميمنة وإما أصحاب مشأمة أسأل الله العالم لا يخرج الإنسان عن هذه الأقساء أولئك أصحاب الميمنة قيل معناها الذين يوتون صحائفهم في ايمانهم أو أنهم يكونون عن يمين الرحمن سبحانه وتعالى أولئك أصحاب المنون والذين كفروا بآياتنا هذا الصنف الثاني الذين كفروا بآياتنا بآيات الله كذبوا بها قالوا اساطير الأولين هذا القرآن من كلام البشر من كلام محمد وأولوها أو يعني اثبتوا لفظها و أثبتوا أنها من كلام الله لكنهم ايضا أولوها عن معانيها وحرفوها هؤلاء كذبوا بآيات الله إما أنهم كذبوا بنصوصها وإما أنهم كذبوا بمعانيها وحرفوها والذين كذبوا بآياتنا أولئك أولئك هم أصحاب المشأمة اصحاب المشانه اشر الخلق والعياذ بالله اصحاب الشمال عليهم نار مؤصده يكونون في النار وليس نارا مفتوحه بل موصده مغلقه مطبقه عليهم والعياذ بالله موصده في عمد ممدده لا يخرجون منها ولا يطمعون في اقتحام أسوارها أو, أو أبوابها موصدة لا حيلة لهم فيها وعليها خزان والعياذ بالله عليها خزان من الملائكه لا حيلة لهم في التخلص منهم أولئك والذين كذبوا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار نار نكرها للتفخيم والعياذ بالله نار عظيمة ضخمه مؤصدة مغلقة عليهم لا يطمعون في الخروج منها هؤلاء الذين كذبوا بآيات يا الله وهم الكفار أما من دخلها من عصاة الموحدين بذنوبه فإنه يخرج منها يخرج منها بالشفاعة شفاعة الشافعين أو بنهاية وقت تعذيبه ومعاله إلى الجنة معاله إلى الجنة أو أن الله يعفو عنه من الأول ولا يدخل النار، بتوحيده وإيمان أما الكفار صاب مش هؤلاء لا مطمع لهم في الخروج ولا في تغلب على على الخزان او التغلب على على ابواب النار او سوارها محكمه موصده مطبقه والعياذ بالله عليهم نار مؤصدة. نسأل الله العافية والسلام فهذه سورة عظيمة وكل القرآن عظيم يحتاج الى تدبر يحتاج الى تفكر يحتاج الى تفقه في معانيه. يحتاج إلى عمل به حتى يكون الإنسان من أهل القرآن ويكون القرآن حجة له عند الله سبحانه وتعالى صلى الله جميعا لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك فرق بين مكه وبكه هل هناك فرق بالمعنى لا بكه بالباء او مكه بالميم ا من اسماء مكه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول أيهما صح أن يقال المدينة المنورة أو المدينة النبوية لا, لا, لا ما ورد انها منو... تسمى بالمنورة الحقيقة أنها نبوية المدينة النبوية هذا أشرف نسبتها إلى النبي أشرف من أن يقال منورة من الذي قال هذا الكلام هذا من عند الناس نعم ويقول حفظك الله وهل يصح أن يفضل المسلم المدينة على مكة هذا في اختلاف بين العلماء من العلماء من يفضل المدينة ومنهم من يفضل مكه هو الصحيح صحيح أن مكة أفضل من المدينة هذا هو الراجح وهو الصحيح نعم يقول وهل من ذهب إلى المدينة أكثر من ذهابه إلى مكة تكون عليه شيء ليس عليه شيء ليس عليه شيء إذا نزل السكن في المدينة او تردد لزيارة المسجد النبوي ليس عليه شيء لكن كونه يذهب إلى مكة أفضل لأن الصلاة في المسجد الحرام عن مئة ألف صلاة والصلاة في المسجد النبوي عن ألف صلاة شف الفرق بين مئة ألف أو بين ألف صلاة نعم تقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل الأفضل أن ينفق الإنسان على نفسه أو ينفق على الآخرين يبدأ بنفسه يبدأ بنفسه ثم بمنفعه يبدأ بنفسه ثم بمن تجب نفقته عليه نفقتهم عليه من زوجته وأولاده ووالديه وأقاربه المحتاجين ثم ببقية المحتاجين من المسلمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله أن من أعمال الخير أن يعتق رقبه أو يساعد في عتق رقبه فكيف تكون المساعدة في ذلك هل إذا كانت الرقبة مكاكبة اشترى, اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له على أقصاد ثم يعتق فأنت تساعده تساعده على دين الأقصى على دين الكتابه من اجل ان يعتق فكاتبوه من علمتم فيهم خيرا واتوهم مال لله الذي اتاه نعم ويقول حفظك الله وهل وهل من وجب عليه القصاص فقمت بدفع الديه عنه هل يكون هذا من عت الرقبه لا انه قد يكون من فك مثل فك الاخير نعم هم من عكس الرقبة، الرقب من الرق ما هو برقية؟ لكن هذا من إنقاذه من القتل، نعم. يقول فضيله الشيخ، وفقكم الله. يقول في قوله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، على القول أن المراد بالنجدين طريق طريق الخير والشر، هل المقصود بهما الفطرة؟ نعم. <تصفيق> هل المقصود بهما الفطرة لا الفطرة تدل على طريق الخير الفطرة دليل على طريق الخير وتنفر من طريق الشر لا أنها هي النجدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يلاحظ أنه بعد وفاة الميت يأتي من يكتب عن فضائله وأنه كان يفعل كذا وكذا هناك من يكتب قصيدة في رثائه، هل هذا يدخل في النعي المحرم إلا كان ما ذكره حقا ولم يكذب ولم يكذب هذا لا بأس به الرفا لا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم رثاه حسان بن ثابت لما مات فذكر فضائل الميت واتفنى عليه الشيطين وفي الأثر وذكروا محاسن موتاكم. من أجل أن يدعى لهم يستغفر لهم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول أحد أطالبي عمره ثماني عشرة سنة أحد أطالبي عمره ثماني عشرة سنة وقد توفي أبوه وقد كفلته لإكمال دراسته فهل هذا يعد من كفالة اليتيم لا هذا بالم لكن هذا من المساعدة في الخير، هذا من المساعدة في الخير وإلا صاحبك هذا ما هو يتيم هذا بعلم نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الولد إذا فقد أباه قبل البلوغ يكون يتيما في حين أن من فقد والدته ولو كان قبل البلوغ فإنه لا يسمى يتيما لأن الوالدة لا تقوم عليه ولا تنفق عليه. رفعه ولا ولا يعني تقوم بتربيته مثل الوالد الوالد يتحمل اكثر من الوالده الوالده تحمل اكثر من الوالد من ناحيه الحمل والرضاع والتربيه والوالد يتحمل من ناحيه ايضا التربيه ومن ناحيه الانفاق عليه كل من الوالدين قام نحو المولود قام بعمل جليل قل رب ارحمهما كما ربياني شوف كما ربياني فذكر أن الأب والأم ربيان المولود كل بحسبه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجوع في بعض الأحيان ولا يجد شيئا فهل يعتبر عليه الصلاة والسلام من المساكين لا ما يقال الرسول من المساكين ولكنه يبتليه الله بالجوع يبتليه بالمرض لأجل أن يصبر على ذلك لأجل أن يصبر على ذلك وهو اختار هذا عليه الصلاة والسلام اختار أن يجوع يوما وأن يشبع يوما وإلا لو رغب إلا سارت الدنيا أو الجبال ذهبا له عليه الصلاة والسلام ولو شاء لا الله خيره بين أن يكون ملكا رسولا كداود عليه السلام وسليمان عليه السلام أو يكون نبيا رسولا اختار يكون نبيا رسولا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل البخل بالمال يعتبر ذنبا لان كثيرا من الناس هل هل البخل بالمال يعتبر ذنبا يعتبر ذنبا لما يعتبر ذنبا يذم على هذا واذا بخل بالزكاه او بالنفقه الواجبه عليه صار ذنبا يعني في شكل نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل لي معاصي سابقة وقد تبت إلى الله ولله الحمد وفي بعض الأحيان أعصي الله سبحانه بالنظر للنساء أو غير ذلك ولكني اتوب على الفور فهل لي أمل أن أكون من السابقين ومن المقربين إذا اتصفت بصفاتهم صرت مهلا أما إذا لم تتصف بصفاتهم فلا وكون الإنسان يذنب ويتوب دائما يطيب يسمهم معصوم لكن كل ما احدث ذنبا احدث توبة ولا يقول أنا توبت ثم رجعت ولا لي توبة ويأت يقول له الشيطان مالك توبة أنت فعلت وعا الله تواب الرحيم كل ما حصل منك ذنب لأن الإنسان بشر ضعيف فأحدث له توبة صادقه من تاب؟, تاب الله عليه ايضا تجنب الاسباب التي توقعك في المعصيه النظر الى النساء يا تجنب المواضع التي فيها النظر الى النساء تجنب الذهاب الى الاسواق التي فيها نساء تجنب النظر في الشاشات التي فيها نساء سافرات أه. أه. من التي لا يبالين والعياذ بالله بالستر تجنب هذا لا تنظر إليه نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في سورة البلد ذكر الله عز وجل الذين آمنوا وتواصلوا بالصبر وتواصلوا المرحمة ولم يذكر وعمرو الصالحات سؤاله نكرى يا اخي ذكرنا نسيت ذكرنا أن الآيات يحمل بعضها على بعض. والايمان لا يكون ايمانا صحيحا الا بالعمل نعم ويقول حفظك الله يقول هل التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة داخل في الاعمال الصالحه بلا شك بلا شك أنه من الاعمال الصالحه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول كيف الجمع بين قوله سبحانه انك لا تهدي من احببت وبين قوله وانك لتهدي الى صراط مستقيم تهدي يعني تدل تدل للناس ترشدهم وأما هداية القلب فأنت لا تهدي من أحبك هذا بيد الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بمن يصلح أمن لا يصلح نعم فهو أعلم بالمهتدين نعم يقول, يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بعض الأحيان تفوتني الطلاة لأجل النوم فأقضيها في المنزل هل اؤذن وأوقين أم أكتفي بالإقامة فقط إذا صرت في بلد تكفيان البلد وإقامة في البلد ما إذا صرت في بر ما في أذان ولا إقامة أنت تؤذن والإقامة تقيم حتى في البلد تقيم لكن الأذان إن كنت في بر وليس فيه أذان أذن وما إذا كنت في البلد في اذان أذان البلد نعم ولا ثاني الناس جلد ويحصل لبس على الناس ويقول مش هل يذن نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يجهروا بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاه الجهريه بعض الاحيان لا بس لا جهر بها بعض الاحيان ليبين ان انها سنه لا بس اما المداومه على ذلك هذا لا دليل عليه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل هذا الأثر صحيح أن لله إن لله ملائكة خلقوا من نور لا يهبطون إلا ليلة الجمعة ويوم الجمعة كل الملائكة كل الملائكة مخلوقون من النور لاحظوا بنو آدم مخلوقون من إيش من الطين. من اصلهم من الطين والملائكه خلقوا من النور والشياطين خلقوا من النار خلقتني من نار يقول شيطان ابليس يقول خلقتني من النار الشياطين مخلوقون من النار والملائكه مخلوقون من النور والادميون مخلوقون من تراب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة نذرت أن تصوم يومين من كل شهر وفي العام الماضي تعبت فلم تستطيع أن تصوم إلى الآن فماذا عنها تكفر كفارة يمين وإذا استطاعت تصوم تواصل الصيام نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لو أن أحدا سافر للسياحة لأيام معدوده لكنها غير محدده وقد سافر في شهر رمضان فهل يجب عليه ان يصوم السفر الى السفر السفر يبيح الفطر السفر يبيح الفطر ان كان مريضا او على السفر فعده من أيام اخرى سواء كان سفره للسياحه أو لغيرها لكن بشرط تكون السياحه مباحة ما تكون السياحه في بلاد الكفار الحرام ما يجوز أن الكفار إنما تكون السياحه في المسلمين لا بس السفر للنزهة لا بس مباح أما السفر المحرم لا, لا, لا يفتر ولا, ولا يقصر السلف. لأن الرخص لا تستباح المعاصي نعم يقول فضيله الشيخ الله يقول إذا نسي الخطيب يوم الجمعة نسي الجلوس بين الخطبتين فصارت خطبة واحدة ثم ذكر قبل الإقامة أو بعد الصلاة فما الحكم في ذلك ما تكون خطبة واحدة لازم يبدأ الثانيه بالحمد لله وفنا عليه و... ما إن كان كلام متواصل انه يكون خطبة واحده باقي عليها الخطبة الثانية، يعيد الصلاة، يعيد الخطبة، يعيد الصلاة، لأن من شرط صلاه الجمعة تقدم خطبتين، تقدم خطبتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان عليه الصلاة والسلام يخطب خطبتين يفصل بينهما بدلوس، نعم. أما لو أنه خفض الخطبتين قائما ولم يجلس بينهما منكار كل سنة خطبة صحيحة الصلاة الصحيح. لانه لأنه أتدوا الخطبتين نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول كثر في الاونه الأخيرة ما يسمى بمسيرات التخرج وهي أن يسير الطلاب أو الطالبات المتخرجات أو الحافظين أو الحافظون لكتاب الله يسيرون أمام الحضور حتى يأخذوا أماكنهم في الجلوس ثم يتموا تكريمهم هل هذا الفعل جائز أن فيه مشابهة لغير المسلمين لا أعلم فيه ما. لا أعلم ما يمنع من ذلك لانهم يريدون أن يروا يرى حفاظ القرآن يرى المتخرجون ما في بس إن شاء الله يعني فيما أرى أنا لا, لا أرى بس نعم لكن لا يلبسون ملابس الكفار ما يلبسه الكفار ما يلبسون ولا يتشبهون به لبس القبعه او حبت الرهبان او ما ذلك لا يجوز يلبسون لباس المسلمين نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله امراه مدرسه للقران الكريم هل يجوز لها اذا أتتها الدوره ان تاخذ المصحف وان تمسه وهل لها أن تقرأ القرآن وأن تراجع حفظها نعم امرأة مدرسة للقرآن الكريم هل لها إذا اتتها الدورة الشهرية أن تأخذ المصحف وان تمسه الذين نعرفه أن المدرسة تعطى اجازه في الحيض وفي الولادة والنفاس تعطى إيجازة في هاتين الحالتين هذا نظام وهو موافق للشرع لا تمس المصحف مباشرة ولا تتلو القرآن وهي حائطة نعم ففضيلة الشيخ صفقكم الله يقول شخص يصلي مع الجماعة في الصف شخص يصلي مع الجماعة في الصف وبجواره شخص مدخن وقد آذاه برائحة الدخان هل له أن يقطع الصلاة لا لكن يتأخر أو يتقدم إلى صف آخر أثناص ما يتقدم إلى الصف الذي أمانه أو يتأخر الصف الذي خالف ما في لكن لا يقطع الصلاة يصلي الحمد لله نعم وظيفة الشيخ وفقكم الله هذا سؤال من بريطانيا يقول رجل لا يريد انجاب الاطفال وقد تزوج بامرأة فلم يخبرها بذلك إلا بعد الزواج والآن هذه المرأة قد أصبحت حاملا ليس هذا بيده وإن جاب الأطفال مراقب فيه سنة تزوج الودود الولود إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة فلا ينفر من الأطفال هذه بعايات الكفار المسلمون يرغبون في الأولاد يرغبون في الحامل والحمد لله يعملون بالسنة، نعم. وتقول حفظك الله وهو يأمرها الآن بإسقاط الزنف. لا لا لا تطيع المعصي، لا تطيعه المعصي، نعم. فضيلة الشيخ الله وهذا سائل من فرنسا يقول هل يجوز للمرأة أن تسرح شعر المتبرجات حيث إن عندها محل لتسريح الشعر. لا تعين العاصيات على معصيتهم فلا تعمل الكواثيرات والأشياء التي فيها مخالفه لدين الإسلام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امرأة مسلمة ولا تعرف عن الإسلام شيئا وقد تزوجت بكافر فما حكم يقول نكاحها عوابات لا, لا. يجوز للمسلم أن تتزوج كافرا هذا بالكتاب والسنة والإجماع النكاح هذا باقب نعم يقول وهل لهذه المرأة المسلمة أن ترث من والدها المسلم لا يري في الكافر والكافر لا يري المسلم مقطوع التوارث بين المسلمين والكفار نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز الكذب خوفا من الاصابه بالعين هل يجوز الكذب خوفا من الاصابه بالعين لا ما يجوز الكذب حرام الاصابه بالعين توكل على الله ويعتمد على الله ولا يضر الشيء باذن الله يكثر من الورد والذكر ولا يضر الشيء باذن الله يستعيذ بالله يلجأ الى الله ولا يضر الشيء نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجهد إتلاف بيض الحمام وأعشاشه إذا كانت تضر الإنسان وتزعجه الذي يؤذي يقتل الذي يؤذي يقتل حمام وغيره دفعا لأداءه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الا إذا كان في مكة حمام في مكة لا هيه. آمن فلعيده الا يهيج ولا ينفر ولا يقتل نعم ويجعل يجعل في بيتها وفي محلها شيء يمنع الحمام يحط شبك يحط شيء يمنع الحمام نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ورد اثر عن بعض الصحابه رضوان الله عليهم أنه في اخر الزمان يقدم الصبي بالامامه لا لفقهه وإنما لجمال صوته سؤاله أحيانا يقدمونني لجمال صوتي وفيه وهناك من هو أفقه مني وأحفظ فهل أدخل في هذا الأثر المذكور وهل لي أن أمسنع من التقدم حديث ليس فيه أنهم مقدمونه للصلاة لكن يقدمونه يتلو القرآن وليس بأفقههم إنما يريدون فلذل بأفقه بصوته هذا ورد وما الصلاة الصبيب البالغين صحيح انها تجوز إذا كان اقراهم لكتاب الله قد كان عمر بن بن سلم يأم يا الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يأم يا قومة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أقرأهم لكتاب الله كان صبيا كان صديدا لم يبلغ نعم يقول فضيلة الشيخ اتفقكم الله يقول أستيقظ بعد أذان الفجر فأصلي ركعتي الفجر دائما في المنزل أستيقظ بعد أذان الفجر فأصلي ركعتي الفجر دائما في المنزل ثم إذا أقيمت الصلاة ذهبت, للمنزل ذهبت للمسجد وصليت مع الجماعة فهل هذا هو السنة أم مبادل للذهاب إلى المسجد وأداء الركعتين فيه قبل الصلاة؟ الإمام يعني يبقى في بيته يصلي الراتبة ثم يخرج كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وأما المأموم فيبكر إلى المسجد يبكر إلى المسجد وإلى وصل إلى المسجد يصلي ركعتين ويكفيان عن الراتبة وعن تحية المسجد. نعم ويجلس يقرأ الله يقرأ القرآن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول لقد نسيت صلاة العشاء وتذكرتها قبل صلاة الفجر بساعة فهل أصليها في هذه الحال؟ نعم صلاة العشاء يبقى وقتها إلى طلوع الفجر وندرك رفعة قبل أن يطلع الفجر من ادرك رفعة من صلاة العشاء قبل طلوع الفجر لقد أدرك صلاة العشاء نصليها نبادل بصلاتها نعم يقول فضيلة الشيخ الله يقول دخلت مع الإمام في الصلاة الفريضة في التشهد الأخير فلما سلم وقمت لأصلي ما فاتني سمعت جماعة تقيم الصلاة فحولت هذه الفريضة إلى نافلة وعندما سلمت من النافلة دخلت مع الجماعة الجديدة لأدرك فضل الجماعة الفعل هذا صحيح احسنت كذيات هذا طيب يجوز ان الإنسان حول الفريضه إلى نافلة هي مثل هذه الحالة نصلي مع الجماعة طيب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يعمل في مؤسسه وعهد إليه صاحبها بأن يبيع بسعر معين فباع فوق السعر المحدد له وبلغت تلك الزيادة ثلاثة آلاف ريال وقد ندم على فعله فقام بالتصدق بجزء من تلك الثلاثة آلاف على قرابة الله سؤاله هل يكمل لا يكمل لا يكمل بها هل يكمل لصاحبها ولا يتصدق م. إلا بما أعطاه صاحب المحل نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أعمل عند كثيري في مخزن للإكترونيات ومن هذه الالكترونيات أجهزة التلفاز، فهل يجوز لي أن أتولى بيع هذه الأجهزة إذا تورعت عنها وبعت غيرها ولم تتبعها فهو حسن أبراري زمك، أنها قد يشتريها من يستعملها ما لا يجوز بدع غيرها من المباحات نعم. الله تعالى عالم وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.